وما هو بقول شيطان الرجيب فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يستقيب وما تشاءون إلا أي شاء الله رب العالمين